ولقد مكنهم فيما مكنكم فيه وجعلنا لهم سمعوا وابصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله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 وذلك إفكهم وما كانوا يفترون